pain well, in dan kemudian yang telah menciptakan oleh Rasulullah dan kemudian yang وَمَا بشر المنافقين بأن لهم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْقِنْدِئَانِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ فَارْهَبُوهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Fau biaa, wajustazaa biaa, fala taqadu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin Oh. Uh -huh. love y فكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله A'udzu al-jahra من ظلم وكان الله سمين qunta fū'ansū in fa inna llāha صوله ويقولون من ببعض ونقفور ببع ويريدون أي أن تخذوا بين ذلك سبيلا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 Ya seluk ahlu alkitabian tu nazzila alaihim kitab min Musa, fahad seluk لا أخبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فقلوا أرنا الله جهرا Well,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 tanan al masih isna dunna huwa rasulullah wama qatalu وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنْ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا مِنَ النَّذِرَةِ قَبْلَ مَوْتِي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَنَيۡهِمۡ شَيۡدَا فَبِئۡضُلٍ مِّمَّنَ ٱلَّذِينَ Terima um. Kafirin minhum azaban alimah, lahir كون لي وما